ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعملون اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخره هم الاخسرون وانك لتلقى القران لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا مِنْهَا منها بخبر أو بِشِهَابٍ بشهاب قبص لعلكم فَلَمَّا فلما جاءها نودي أنهورك من ومن حولها وسبحان الله رَبِّ الْعَالَمِينَ العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصار فلما رأىها تهتزك أنها يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم مبدأ حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في جسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين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 صق الطير وأودعنا من كل شيء إن هذا لهو الفضل من الجن والإنس والطير فهم يزعمون حتى إذا أتوا على ودنهم لقى نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحظمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فترسل ضاحكا في أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.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 فمكت غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجدتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وَأُوتِيَتْ من كل شيء ولها عرش عظيم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 ألا يَسْجُدُونَ الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تفكون وما تعلمون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال صدقة إن كنت من الكاذبين إذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم طرهم يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم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 قالوا نحن هلو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فوق ما ماذا تأمرين قالت ما الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزّ أهلها أذلتهن وكذلك يفعلون وإن مرسلا دل لي بهديت بما يرجع المرسلون فلما جاء فَرَيْنَا نَقَال اكن مدون لبمال الله خير مما اتاكم بل أنتم تفرحون يرجع الى مثلنا بجنود لا قبل لهم ولنخرجنهم فردا اذله وهم صائرون قال يا ان يهل ملؤ ان بعرشها قبل ان ياتوني مسلم قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين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 أَغْنِ رَبِّي لِيَ بَلْ أَشْكُرُ أَمْ أكفر وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ لَأَكْثِرَنَّ أهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت صين كذا عرشك قالت كأنه موت وأوتينا العلم من قبلها وكنا فصدها ما كانت تعبد من دون الله إما كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصبح فلما رأته حسبته نجة وكشفت عن ساقيها قال اننه صرح منورد من قوارير قالت رب ان ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين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 أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رب يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولا. شهدنا مهلك أهله وإنا لصادحون ومكروا, ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكبه أنه لا الضمائر وضوهم أجمعين، فتلك بيوت قوية مما ظلموا إن في ذلك لا يألفون يعلمون، وأن الذين آمنوا وكانوا يتقون. قَالُوا طُغَا نَ إِنْ لِقَوْمِهِ أَتَسْتَوُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ أَأَنْتُمْ لَتَكْتُبُونَ لِإِبْرَاهِيمَ شَرْعَةً وَتَنْحِدُونَ النِّسَاءَ مَنْ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل روط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأن جيناه أهله إلا امرأته قذرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والسموات والأرض ونزل لكم من السماء. ada wa بين البحرين حاجزا أإله الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا في ظلمات البن والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون كن منها بل هن منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا فإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المدرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيف مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد لعزى ان يكون ردش لكم بعض الذي تستعدلون وإن ربك لدو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن مصدورهم وما يعلمون وما من ضائدة في السماء وَالْأَرْضِ إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون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 أنت لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولهم مجبرين وما أنت بهذه العميم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 أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَا وَمُدَصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يَنْفَقُ فِي الصُّورِ فَتَزِعْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ من ساء الله وَيَوْمَ ينفخ في الصور فخفع من في الثماوات ومن في الأرض إلا من اللَّهِ الله وكل أنته وترى الجبال تحسر وجمدته ويتمر مر والصحاب سنا الله سنا الله الذي يتقن كل شيء مما خبير بما تفعل. فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم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 وَأَنَّهُ وَالْقُرْآنِ وَأَنَا فمن اهتدى فَأَنذَرْتُ يهتدي لنفسه ومن ضل وَمَنْ ضَلَّ فَكُلُّهُ من إِنَّمَا أَنَا مِنَ وقل الحمد لله سيريكم آياته ستعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون